الوسائل وتكلمنا على مسألة الوسيله التي يتخذها من من الوسائل الشفاعة وتكلمنا على كلام تميل الذي أوهم العموم عندما قال فإن فإذا كان من الكفار أو في الكفار من خف كفره بسبب نصرته ومعونته فإنه تنفع شفاعته في تخفيف العذاب عنه لا في إسقاط العذاب بالكلية وهذا وسدل ذلك بحديث العباس وقلنا كلامه موهم بالعموم لا يصح أن يحمل على العموم كلامه المهم بالعموم لا يصح أن يحمل على العموم لأن هذه حالة خاصة في عم النبي صلى الله عليه وسلم عوضيت الله تسأل رضي الله عنك أحسن الله لك ورفع الله مقامك عوضيت تقول في السماء رأس الكفر في المشرق هل يصح أن نقول مراد الشيعة في إيران لا ليس كذا كا هو دخ فرد الأفراد هذا فرد الأفراد لكن الرافض نعم الرافضون أسوأ خلق الله واشد خلق الله هذا يعني على الإسلام وعلى أهله اشد خلق الله على الإسلام وعلى أهله طيب هنا احنا مازلنا نتكلم على مسألة الوسيلة وقلنا بأن أعظم التوسل هنا من أجل أن يقبل العمل أو تقبل الدعوه أو ال بصحة اتخاذ الوسيلة الصحيحة صحيح؟ نعم قلنا قبلها لابد أن نبين بعض المقدمات التي تعيننا ونحن نسير سيرا في هذا الباب من منها مكان من ذلك أصالة أننا نقول ما كان عليه السلف الصالح بحسن استخدام أو اتخاذ الوسيلة إلى الله جل في علاه بحص بالإخلاص والاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم وقد أمرنا الله تعالى باتباع السلف الصالح حيث قال الله تعالى وما يشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيره وقال تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان ولا, ولا يكون الاتباع بالإحسان أبدا إلا, إلا, إلا بالسير على, على, على طريقهم وانتهاج نهدهم بإحسان رضي الله عنه ورضو عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم ذلك الفوز العظيم وقال تعالى واتبع سبيل من أناب إليها وقال النبي صلى الله عليه وسلم عندما وعظهم مواعظة بليغة ذرفت من العيون قالوا يا رسول الله كأنها مواعظة مودع فأوصنا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه من يعيش منكم بعدي فسير اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي وسنتي الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وقد تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه الأمة ستفترق وتفرق هذه الأمة عظيم وهذا هذه التفرقة بسبب الحيدة عن طريق الأولين المتقدمين لذلك قلنا العلم في المتقدمين المتأخرون يعني لهم جناية على العلم أنهم شغلوا الناس ببعض كلام بعض العلماء وتركوا الناس أن ينشغلوا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تفترق امتي على ثلاث وسبعين فرقة كلهم في النار إلا من واحدة يعني إلا فرقة واحدة قالوا من يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحر شوف ما أنا عليه اليوم فلن يصلح آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أول هذه الأمة وهذا كلام فيه فيه الحس واستنهاض الهمم على على على سلوك ضرب الأولين السابقين والتمسك بالرعيد الأول والتمسك والتمسك بالعهد الاول والحديث عن للنبي صلى الله عليه وسلم عطوا من حيث بداتم عطوا من, من حيث بدأتم وقال الصحابي الله بن مسعود رضي الله عنه وارضاه من كان مستن فليستن بمن قد مات ورائق اصحاب محمد صلى الله, صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الامه او ابراها وأعمقها واعمقها علما وأقلها تكلفا قوموا باحترام الله وصحبه نبيه صلى الله عليه وسلم والنق لدينه فتشبهوا باخلاقهم وترائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم وان على الهدى المستقيم فمن حاد عنهم ضل الذي يحيد عن هذا الطريق ضل ولذلك حذيفه قال إياكم التلون يعني خليكم يعني من هذا التلون وكونوا على طريق الاولين السابقين الذين قد اختارهم الله ودل فعليه واصطفاهم على على العالمين وزيك حذيفة بن اليمان ايضا يقول كل عباده لم يتعبد بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها كل عباده لم يتعبد بها اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تتعبدوا بها فان الاول لم يدع الاخر مقالا فاتقوا الله يا معشر القراء خذوا طريق من كان قبلكم خذوا طريق من كان قبلكم وهذا حقا هو كلام الأولين السابقين وكلام الأئمة الأربعة وكلام الفقاء السبعة وكلام الأخيار الأبرار الذين قد يعني استفاهم الله على الجميع فإن الله وحده لا شريك له هو الذي يزكي وزكاهم الله من فوق سبع سماوات حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ولذلك قال إمام أهل السنة الجماعة الإمام أحمد وأصول السنة وهذا شرحناه تفصيلا في الكتاب اصول السنة وأيضا أخراج المنم من في أصول اعتقاد أهل السنة قال أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع شو نظر؟ هذه أصول السنة إذا أردت أن لا تحقق هو هذا لما تأتيني مع المتأخرين وتأتين ببدع منكرة وتقول وقد قال فلان وفلان وإلا من المتأخرين ائتنا بواحد من المتقدمين قال بذلك ما في ما عنده ولا يستطيع ولأنه أيضا في في المتأخرين لا ينشغل بحديثنا النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يعني لا ينشغل انشغاله ليس تاما بالروايات انشغاله بأنه يبحث عن المعتمد في المذهب ويمشي وراءه وينتهي الأمر وهذه ليست طريقة سوية ولا أيضا هي هذه طريقة في العلم مرضية ولا تنشئ طلب علم حل من الأحوال تنشئ الطلب العلم هو الاحتكاك بالدليل احتكاك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك هذا الكلام يكتب بماء العين لا لا لا يكتب بماء القلب لا أخطأت أنا يكتب بماء الروح وصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء به وترك البدع وقال مامو الأوزعي العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس وهذا كلام يعني هذا كلام, كلام رجل متبحر رجل الشام بأسر تفتخر به ما دخل الشام مثل الأوزاع الأوزاع عالم نبيل وهو يضاهي الأئمة الأربعة فأردائه كان له مذهب أيضا لكن الأصحاب أو كان كان يتخذ مذهبا لكن أصحابه لم يحملوا أيضا كالليس فسبحان الله الإمام الشيخ السلام يقول ما دخل الشام بعد الأوزاع أفقى من ابن خدامة يعني دلال أن الأوزاع هو من كان من أهل الشام انظر إلى در كلامه انظر إلى در كلامه هو يقول العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم العلم ما جاء عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فما كان غير ذلك فليس بعلم وليس الأمر في الشام فأهل في العراق سترى يعني ما ما ما ما تراه من هذا الباب أنت ما تشغلناش ناشا يا أنت لو الدرس اللي فاتي وأتسكتي لغاية ما ننتهي من الدرس هن نتكلم على المقدمة المهمة هنتكلمن فيها من من يتوسل ما هي الوسيلة الصحيحة يتوسل بها الإنسان إلى قبول الأعمال والكلام أيضا على على مسألة مهمة وكعرض عليها شيخ الإسلام التميمة مسألة الشفاعة من همة التوصولات والشفاعة لا تصح الكفر بحال من الأحوال وإن كان قد لفت الانتباه إلى أن الكافر إن كانت له حسنات يمكن أن أشفع بها فبينا أن الأمر ليس على العموم فنحن بصدد الكلام على تكملة المقدمة التي ابتدأناها يوم أول أمس يبقى لا تتقطع في الدروس أفضل لك إذا قلنا بأن هذا الكلام هو كلام الأوزاعي وهو خير أهل الشام أيضا الكوفة والبصرة فيهم خير أهل العلم هناك بالعراق إبراهيم النخع ابن يزيد النخعي قال كلاما عجيبا في حق أصحاب النبي, النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التماث الفضل في اتباعهم يا هل في أحد يستطيع وهذا درسناه أيضا قبل ذلك نختاب يعني لابد أن يعقل هذا الكلام والله الذي لا يعني هو لابد أن ينقش على القلوب ويحفر حتى نعلم كيف نسير سيرا صحيحا لو أن أصحاب محمد مسحوا على ظفر لما غسلته التمس الفضل في اتباعهم واتينا من يقول بأن الاختلاف في الأسماء الحسن والصراط العلى من اختلاف فقهي جهل مركب هذا جهل مركب طرحوا ما كان عليه الصحابة رضوا الله عليهم والصحابة ما كان عندهم خلاف في الاعتقاد بحال من الأحوال ما كان عنده اختلاف بحال من الأحوال ثم هذا ليدخل على الناس يعني ما يمكن أن يضيع دينهم بالتسمح في الأسماء الحسنى وصفات الأعلى وأن مسألة العقيدة مسألة خفية ما ما يصح هذا بحال من الأحوال فإن كان جهلا قلنا له تعلم وإن كان يعني طبعا هو لا يكون مغرضا أبدا لأنه من أهل الدين ومن أهل الخير وصحب قضية حقا يسعى خلفها لكن هذا جهل هذا جهل لابد أن نقول له نحي عنك الجهل الذي أنت فيه هذا وتعلم خذ برأي من أو بقول من هو أعلم منك في هذا الباب وانزل تواعية لو أن أصحاب محمد المسعى على ظفر لما غسلته التماث الفضل في اتباعه وهذا أيضا قال قال به قتادة قال كلاما قريبا من ذلك أيضا على على حق الصحابة رضي عليهم حيث قال قتادة قتادة تعلموا قتادة من السدوسي البصري وهو من أندر حفاظ الدنيا بأسرهم يعني يقول حق من صدقتم أصحابه حق من صدقتم أصحابه ورسول الله صلى الله عليه وسلم الذين اختارهم الله دل في نبيه وإقامة وإقامة دينه ولذلك ورد علي ابن مسعود رضي الله عنه ورضاه في سورة أهل السنة والجماعة سل سل الإمام الأركاني اتقوا الله وعليكم بالجمع فإن الله لن يجمع أمة أمة محمد على الضلال والحق ما دامت يعني هذا هذا الجمع الجمعية المالكية من شمال أفريقيا طبما يعني هم يتمسكون بشيخ مذهبنا الإمام العلم الذي قال فيه إمام مذهبنا ونحن لا نتعصب لمذهب بحال من أحوال لكن نقول قد قال فيه الإمام الشافعي قال إذا ذكر الحديث فمالك فمالك النجم إذا ذكر الحديث فمالك النجم نعم أجبت عن هذا السؤال عبدية له ويسكتي لغاية ما خلص الدرس قلنا ما تكتبينش أسئلة لما خلص الدرس أجبت أجبت عنه مالك كان يقول وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع وخير أمور الدين ما كان سنة وشر الأمور المحدثات البدائع واحنا تكلمنا عن هذا ما كان يردده كثيرا الممالك. كما في الاعتصام الشاطبي وكان الامام الملك أيضا يذكر عنه كلام من, من ذهب عندما كان يقول لن يصلح أخر هذه الأمة إلا بمصالح به أولها وخير ما نقول به نقول بأن الصحابة الكرام كانوا يعلمون بأن الله رعاه ما خلقهم إلا لمهمة عظيمة، إلا لحكمة جليلة، وكانوا يعلمون المقصود الأسماء من وجود الكون بأسره،, بأسره وهو توحيد الله توحيد الله رعاه هي هو قضية الكون الكبرى، صحابة الكرام كانوا يعلمون أن قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وأنزل الكتب، أرسل الرسل، وفرق الناس فريقين نعم هو يعني كما قال العلماء. هي قضية كبرى توحيد الله دلالة فعله. وإن قلنا بالتقسيم، التقسيم المتأخر ليس تقسيماً بدعياً، ولكن هذا تقسيم للتسهيل والتيسير تقسيم للتسهيل والتيسير بأن توحيد توحيد الله دلالة فعله، توحيد العلم الخبري، توحيد المعرفة والإذبات، توحيد الله بأفعاله. اسمع الحسن والصفات العلا والربوبية، توحيد توحيد الله، توحيد القصد الطلبي. توحيد الإلهية توحيد العبادة توحيد الله بأفعال عباده وهذا التقسيم يمين التلازم الوصيق منهم وهذا التقسيم كما قلنا للتيسير فتوحيد الإلهية هو المقصود الأسمى واتخاذ الوسائل قربة لله جلاله هو, هو من توحيد الإلهية يبقى إذن مقصود الرسالة هو تجلية المقصود الأسمى أو قول الرحن الأكبر من التوحيد وهو الذي من أجله أنزل الله الكتب وأرسل الرسل وهو توحيد الإلهية فالكلام على الوسائل والتوصل والوسيلة كله يختص بتوحيد الإلهية لذلك قدمنا له هذه المقدمة لنعلم أن الأمر ما يكون إلا تعبدا والتعبد لا يكون إلا عن،, عن،, عن توقيف التعبد لا يكون إلا عن توقيف وما أتاكم الرسول فخذوه منكم عنه فانته ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم مسلناتي وسلناتي الخلفاء الرشيدين المهدين بعدي بعد عبدوا عليها ابن وارز وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة تعريف الوسيلة كما قدمها في هذا المقدمة الوسيلة في اللغة هي السبب الموصل إلى المقصود الوسيلة هي السبب الموصل إلى المقصود ولذلك قال, قال, قال, قال أهل اللغة الوسيلة هي المنزلة لعنى الملك والوسيلة الدرجة والوسيلة القربة كما قال السلف فإنها تكون منزلة ليست لأحد إلا, لي إلا لعبد من عبد الله وأرجو أن أكون أنا فلان إلى الله وسيلة إذا عمل عملا تقرر به إلى الله در رغبه ورغبة ولذلك قال الله تعالى أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخفون عذابه يعني يتقربون إلى الله يعني بكل, بكل شيء من أجل أن يرتقوا منزلة عنده في الحديث الله ما آتي الوسيلة لها الدرجة التي قلناها في هذا الباب وهي منزله الشفاع وقلها منزلة في الجنة لا تكون أيضا إلا للنبي صلى الله عليه وسلم وأما الوسيلة في الاستلاح وهذا الذي نبدأ به ونختم به الدرس اليوم إن شاء الله بعد ذلك نأتي إلى الكلام على مسألة التوسل لأنه مسألة مهمة جدا ونريد إنصافا لأنه قد ورد خلاف, ورد خلاف في هذه المسألة ونبينه كفارد الخلاف في هذا الباب والإنصاف في نقله والبيان على الراجح لأن هذا الذي نتبناه علما ما يكون إلا كذلك الوسيلة في الاستلاح هي اتخاذ سبب مشروع يقرب إلى الله تعالى أو اتخاذ العبادة التي يراد بها التوصل إلى, إلى القرب من ربه إلى رضوان الله جل, جل في علا ولا تكون إلا بما شرع الله وشرع الرسول وهذا الذي أردت أن أؤسس له أننا ندخل هنا على تحيد الإلهية إذن عندنا الكلام في مسألة من الأهم المكان الأصل في العبادات التوقيف و ايضا الوسيله يتخذ السبب المشروع الذي يقرب العبد من الله فيكون عباده والعباده كما قال النبي كما قال ابن سميه وغيره قال النبي بلى بلى هي اعظم الوسائل امام هي اعظم الوسائل على الاطلاق لذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم قال عنه الله جل في وما ما اتكم رسول فخذوا منهاكم عنه فانته فصار وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني دلالة على أن التاصيل العام أن الاصل في العبادات التوقيف ما دامت التوقيف معناها اتخاذ السبب المشروع الذي يحبه الله تعالى لان العباده اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه وما يحبه الله ويرضاه لا نعلمه إلا عن طريق الأثر وتقرب العبد إلى ربه تلفيعلا يكون بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم وأيضا هذه الطاعات تتخذ وسيلة لنيل المراتب والمنازل الرفيعة الراقية السامية عند ربنا جل في علي فكل العبادات المشروعة وسيلة صالحة للتقرب إلى الله جل في علا ولنيل منزلة عند الله ولنجات من النار ولدخول الجنة ولا بد أن نقول ما دامت هذه الوسيلة فيا عبادة والأصد في العبادات التوقيف يبقى لا تكون وسيلة إلا ما جاء به الشر لا تكون وسيلة إلا إلا ما جاء به الشر فإن جعلنا نقطة الحوار في الكلام على الوسيلة فالوسيلة هنا تقوم على أمور ثلاثة إن قلنا نقطة البداية في هذا الباب هو أن نتكلم عن الوسيلة فهي لها أمور مبناء على أمور ثلاثة وهذه الأمور الثلاثة أختم بها الكلام حتى يتأتى لنا الكلام على هذا الباب كيف نصل إليه؟ نعم الأمور الثلاثة هي في الوسيلة المتوسل إليه وهو الله جل جل الرغبة والرغبة الرغبة, الرغبة من الله جل جل وإلى الله جل في الله بلا بلا امان بلا بلا هل هي وسيلة؟ نعم وسيلة هي وسيلة بل هي من أعظم الوسائل الذات المقدسة وأسماء الله وأفعال الله هي أعظم الوسائل وهذا سيد تفصيل إن شاء الله. فالمتوسل أي والله هذا في الله بأن بأن العبد سعى سعيا حسيسا إلى أن يتواصل بكل وسيلة بكل قربة مشروعات ليرضى عنه هذا هذا الأصل الأصيل والثاني المتوسل المتوسل وهو العبد الضعيف القريب المحتاج إلى أن يصل إلى, إلى ما ما يصب إليه ولن يصل إلى ما يصبو إليه إلا باتخاذ وسيلة الصحيحة التي يريدها شوف شوف منها الوسائل أيضا إظهار إظهار الحال وموسى يقول رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير يتوسل بالاسماء الحسنى والصفات العلاة يتوسل بالسان الحال أيضا في هذا الباب ويبين ضعفه وهذا تعبد يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله الغني الحميد والمحو الثالث هو المتوسل به والمتوسل به لابد أن يكون توقيفياً ومعنى توقيفي يعني كتاب سنة إجماع أهل السنة أو ما ورد عن الصحابة الكرام والوسيلة هنا لا تقبل عند الله جل فعلاء أبدا التي تكلمنا عنها يعني أن المتوسل به هو العمل الذي يقربه من الله جل فعلاء هذا لابد أن يتوفر فيه شروط وتوفر في الواسل أيضا شروط أن يكون العبد مؤمن صالحا فكل وسيلة ليست من مؤمن لا تقبل قال الله تعالى من عمل صالح من ذكر أو أنثى وهو مؤمن شرط قيد قيد أكيد وهو مؤمن فلا نحينه وحياة طيبة ولا بد أن يكون المتوسل به تحت تحت مظلة الشر جاء وفق الشر المتوسل به يكون جاء تحت مظلة الشر ف فالمتوسل به إلى الله تعالى فيقوله لم يكن مشروعا إن لم يكن عليه النص من الكتاب والسنة ففإنه لا يقبل ولا يكون قد أخذ الوسيلة الصحيحة التي يصل بها إلى الله تعالى لأننا قلنا أن أصل محور الكلام في هذا في مسألة الوسيلة هو هو توحيد الإلهية توحيد إذا إذن لا بد من توقيف فإذا قلنا بالوسيلة تصل بإنسان إلى ذلك وإلى مرضات الله لا بد أن تكون على وفق الشر وهذه معناها أنها لو خالفت وفق الشر حتى لو كانت على هيئته فإنها لا تقبل ووسيلة ترد وصاحبها المتوسل يرد عليه ذلك ولا يقبله الله جل فعلا لأنه يدخل في فدع شوف قال قال وأحدهم فاني أقوم ولا أنام والثاني قال أنا انا لا أتزوج النساء والثالث قال أصوم وأفطر قال سلم أنا أقوم وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء هذه سنتي فمن رغب عن سنتي فلسمين فمن رغب عن سنتي فلو توسل إلى الله ببدعة جاءت مخالفة لما جاء لما كان عليه الرسول وش عليه الصحابة فإنها مردودة وصاحبها مردود عند ربه جل في علاه فإن البدعة لا تزيد صاحبها عن الله إلا بعدا كفى بقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حرز التوبة عن, صاحب عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته إذن الوسيلة عبادة وهذا الذي أردناه الوسيلة عبادة الوسيلة عبادة, الوسيلة عبادة وافق خط قلمك على طرف الثاني، فكانت مطابقة تامة، وهذا صحيح. فالوسيلة عبادة، فما دامت الوسيلة عبادة، فوجب على المرء أن يأتي بالدليل عليها حال الأحوال، فلا يمكن أن تكون مقبولة عند ربنا تلف ولا، ولا يمكن أن يكون صاحبها أن يكون صاحبها مقبولا عند الله تلف ولا إلا أن يوافق. شرع الله في رسوله، لذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين امنوا اتقوا الله. شوفونا اتقوا الله بعد الوصول الى إلى ما أردت. اتقوا الله وابتعوا إليه الوسيلة وجهدوا في سبيله لعلكم تفرحون. والجهاد والجهاد أيضا من أهم الوسائل قربة لله جل, جل في علاه. فطلب الوسيلة, فطلب الوسيلة التي تصل بالانسان الى منزلة, ال... منزلة الرفيعه الساميه جل في جلفه لا تكون الى مشروعات لا تكون إلا, مشروعة لا تكون إلا, إلا, إلا في الى أو الى الى الشر الى الشر الى الى الى جدا الى الى الى الذي الى فيه بين الى علماء علماء المسلمين من الى الى الى تبعهم الى إلى يوم الدين الى لذا وجدنا أن العلماء لما سابت عندهم مسألة التوسل أن عبادة لله جل في علاه فأرادوا أن يبحثوا عن كيفية العبادة وكيف يكون التوسل إلى الله جل في علاه ما دمنا قد علمنا بأن التوسل هو أيضا عبادة فوجب علينا أن, أن نسير على نهج الأولين ولأن التوسل ما دام عبادة فهو توقيفي وإذا كان توقيفيا وهذه مقدمة من ألهمية مكان وإذا كان توقفيا إذا وجب أن نبحث عن دليله من كتاب أو سنة وهذا بجلاء لا يتأتى إلا برجوع للكتاب والسنة واتباع صحابة رسول الله سلف الأمة وهذا من أهمية المكان لذلك يعني بعض من ناقش نقشني كاد يموت مني وأنا أقول له تعالى تعالى نكشف عن صحف الأولين فإئتني بدليل واحد ولو باهت أن الصحابة قالوا ذلك وفعلوا به أو أن الصحابة اعتقدوا ذلك وتأثروا به عبادة يصدمون مني جدا وفرون وبعد ذلك لا يقاتلون إلا إذا كان البعد البعيد لذلك نحن بصدد الكلام على هذه المسألة وعلى تبحر الإمام ابن في هذا في هذا الباب. إذاً وجب علينا اتباع اتباع الكتاب والسنة في مسألة اتخاذ الوسيلة. قال الله تعالى وما تكمن رسول فخذوه منكم عنوفا تهو. قالوا إن تطيعوه تهتدوا. وقالوا من يطع الرسول فقد أطاع الله. وقال الله تعالى أنزل عليك الكتاب والحكمة وأعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ولذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قال هذه سنتي فمن راغب عن سنتي فليس مني كل يدخل اخرجهن الا من ابى قالوا من يابى رسول الله قال من دخل اخرجهن من عصاني فقد ابى وقد قال اوصيكم بتقوى الله السمع والطاع لكم وان تامر عليكم عبد, الحب عبد حبشي راسه كانه زبيبة فانه من يعش منكم بعدي فسعر اختلافا كثيرا عليكم بسنتي وسنه الخلفاء الرشيدين المهديين من بعدي المهدي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الرشيدين المدينة بعد ولذلك بعض العلماء يرى أن قول الصاحب ليس الحج إلا من الخلفاء الأربعة الرشيدين المساح قول الصاحب حج وهذا قول جميل أهل السنة والجماعة قال عدوا عليهم بنواجز وإياكم محدثات أمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ولذلك قال حزيف بن العمان كلاما من ذهب اتبعوا ولا تبتدعوا فقط كفيتم ومثال ذلك قال عن عمر عن عبد بن الخطا عن ابن عمر وعن ايضا ابن مسعود رضي الله عن الجميع اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم اتبعوا آآ آآ يعني اثارنا فقد سبقتم سبقا بعيدا وان اختطتم فقد ضللتم ضلالا بعيدا شوف قال قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد فقد آآ آآ كفيتم يعني كفيتم باتباعكم لذلك قالوا اتبعوا اثارنا فقد فقد سبقتم سبقا بعيدا نعم هؤلاء تربوا على يد عليه وسلم نعم فقد أنزل الله تزكيتهم من فوق سبع سماوات نعم ثقل العلم ظهر فيهم نعم الكرامة والمعجزة ظهرت فيهم مكن الله لهم في مدة مجزة من عمر الزمن إذن قال قد سبقتم سبقا بعيدا وإن أخطأتم فقد ضللتم طلالا بعيدا عجيب جدا أحزيف نفسه والقائل اتقوا الله معشر القراء خذوا طريقا من قبلكم فوالله إن سبقتم لقد سبقتم سبقتم سبقا بعيدا وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا وكذلك ابن مسعود لما قال قال لهم أنتم على ملة نهج ملة رسول الله أو مفتتح باب الضلال قالوا والله يا أبا عبد الرحمن ما أردنا إلا الخير قال وكم من مريد للخير لم يبلغه وكم من مريد للخير لم يبلغه لذلك قال ابن سعود أيضاً لا يزال الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم فاذا اخذوه من اصاغرهم وشرارهم هلكوا هكذا ترك المتقدمين والاخذ عن متاخرين ينزل تحت هذا الكلام المبين لا الناس بخير ما اخذوا العلم عن اكابرهم فان اخذوه عن اصاغرهم وشرارهم هلكوا لا يزال الناس بخير ما أخذوا العلم عن اكابرهم فإن أخذوه من اصاغرهم وشرارهم فقد هلكوا ولذلك ابن عباس كان يقول عليكم بالاستقامة واتبعوا الأمر الأول ولا تبتدعوا قال عليكم بالاستقامة كأنه فصر الاستقامة واتبعوا الأمر الأول عليكم بالاستقامة واتبعوا الأمر الأول ولا تبتدعوا كل ذلك شرحناه في لبان المبطى لبان السوء نحن في وبان الكبرى وايضاً قد قال ابن عباس ابن مسعود من كان مستنى فلسطين من قد مات ولك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كانوا خير هذه الأمة وأبرها قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا قوم اخترام الله ورسوله النبي ونقر دينه فتشبهوا بأخلاقهم وترائقهم فهم كانوا على الهدى المستقيم وابن عمر الأثري فلا ننسى ابن عمر الأثري شوف لما جاءه اليماني يساله قال كان نسامي قبل الحجر الايمن الحجر الأسود فقال له يا ابن عمر اترى الناس يتزحمون؟ قال رايت رسول الله قبل الحجر ثم قال يتدافعون قال رايت رسول الله يقبل الحجر قال رايته قال يا يمني اجعل أرأيت في خلف الكوكب رايت رسول الله يقبل الحجر ساقبل الحجر تعظيم عجيب بسنه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال, قال قال ابن عمر لا يزال لا يزال الناس بخير ما يتبع الأثر أو لا يزال لا لا الناس على الطريق عن القويم المستقيم ما يتبع الأثر وقال كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة كل بدعة ضلالة ولو رآها الناس حسنة وهذا قال أبو بكر وعمر وعثمان لما قيل لأبي بكر أن عنه وأرضاه على جمع القرآن قال كيف أفعل أمر لما يفعله رسوله هاله الأمر انزعج فزع كيف أفعل عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر ابن عبد العزيز يعني يكتب لعماره وللجميع يقول لهم أنه لا سداد لنا إلا باتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هذا هو الدين الحق وغير ذلك لن تجد لهذا الدين يعني راية ترفع خفاقة وينضوي تحتها من رام أن ينصر الله جل في علاء ينصر رسوله وعمر بن العزيز يقول وابعث إلى عماره اما بعد وثيقه بتقوى الله والاقتصاد في امره واتباع سنه نبيه صلى الله عليه وسلم وترك ما احدث المحدثون بعدما جرت به سنته وقد كفوا مؤنته فعليك بلزوم السنه فانها لك باذن الله عصمه ثم اعلم أنه لم يبتدع الناس بدعه إلا وقد مضى قبلها ما هو يعني دليل عليها او عبره فيها ولذلك لا يمكن أن يضل لمن ضل إلا عن بينه الا على بصيره فإن السنة إنما سناها من قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والحمق والتعمق فارضي نفسك به قوم الأنفسين فإنهم على علم وقفوا وببصر نافذ كفوا أو كفوا ولهم على كشف الأمور كان ولهم على كشف الأمور أقوى كانوا أقوى وبفضل ما كانوا فيه أولى فإن كان الهدى ما أنتم عليه لقد سبقتموهم إليه ولئن قلتم إن حدث بعدهم ما أحدثه إلا من اتبع غير سبيلهم ورغب بنفسي عنهم فإنهم هم السابقون فقد تكلموا منه بما يكفي ووصفوا منه ما يشفي فما دونهم من مقصر وما فقام من محصر وقد قصر قوم دونهم فجفوا وطمح عنهم قوم أخرون شفوا علاج والجفو وطمح عنهم أقوام فغلوا وان وإنهم بين ذلك على عهد مستقيم لانهم الذين امر الله باتباعهم ولان النبي صلى الله عليه وسلم امر باتباعهم ولانهم هم حقا الذين ما حدوا عن الطريق المستقيم ولا الشر القويم ربهم النبي صلى الله عليه على على يديه لذلك كانوا احرص الناس واسرع الناس واصدق الناس في نشر السنه واتباع السنه والعبود بها وتعليم الناس السنه في هذا الباب ولذلك قلنا بان امام رحمه الله تعالى قال قال في في التوسل بالشفاعة والشفاعة من أعظم أنواع التوسل كما سياتب أنواع التوسل المشروع والممنوع في هذا الباب ولذلك هو يقول وكذلك ينفع دعائه لهم بأن لا يعجي من العذاب في الدنيا كما كان صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء ضربه قومه وهو يقول الله مغفر لقومي فأنهم لا يعلمون ورؤ انه دعا بذلك ان يغفر لهم فلا تعجل عليهم فلا تعجل عليهم العذاب في الدنيا قال الله تعالى ولو ياخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه ولكن واخله من اجل مسمى وأيضا فقد يدعو لبعض الكفار أن يهديه الله او يرزقه فيهديه او يرزقه كل ذلك أيضا من الشفاعات التي هي من باب الوسيله كما دعا الام ابي هريره حتى هداه الله جل وعلا و عن تعلم القصه مشهورة جدا هو سمع خرير الماء يتعجب هو كان اتى بن سلم ليدق البابة فيدعوها ففتحت في الباب تقول أشهد أن لا إله الله أن محمد رسول الله وكما دعا لدوس فقال الله مهدي دوسا وقت بهم فهداهم الله للفعلان كما رأى أبو داود أنه استسقى لبعض المشركين لما طلب منه أن يستسقي لهم فاستسقى يعني هو كل هذه يريد أن يبين أن شفاعة النبي نافعه لهم هذا في الدنيا ولا يمكن أن تكون في الآخر هنا التي هنا وقع وقع شيخنا المبارك في الخطأ في الفهم هنا لذلك عمّ ما قال لي يمكن الشفاعة أن تكون لأهل الكفر يمكن أن تكون لهم شفاعة نفعة بمثل هذا لكنه غفل عن الدليل شوف انظر لما لما مر على قول العالم النبيل غفل عن الدليل ومن غفل على الدليل فلا انتباه له ولا بد أن يزل و أن يسقط قال قال الله دل في ولا فما لنا من من شافعين ولا صديق حميم في يوم لا تنفع فيه شفاعة من الذي يشفى عنده إلّا بإذنه مستفسر أنت آمن وهذا صحيح نعم هذا صحيح هذا صحيح لذلك عندما نأخذ نأخذ بكلام العالم ونمشي به نحن في غفلة في تيه الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله الحق لا يعرف بالرجال اعرف الحق تعرف اهله بذلك الالتصاق بالكتاب والسنة جنة وجنة الالتصاق بالكتاب والسنة جنة وجنة بس فينو الخير في ذلك شوف قالوا أيضا خاضية دعوا بعض الكفار ان يهديه الله كما فعل ذلك وقال, وقال وقد التفقن سؤالنا صلى الله عليه وسلم أعظم الخلق جاهنا عند الله لا جاه لمخلوقنا عند الله أعظم من جاهي ولا شفاع أعظم من شفاعتي لكن ضعاء الأنبياء وشفاعتهم ليست استمنزلت الإيمان بهم وطاعتهم فإن الإيمان بهم وطاعتهم يوجب سعادة أخرة والنجاة من العذاب مطلقا وعاما فكل من مات مؤمنا بالله ورسوله مطيعا لله ورسوله كان من أهل السعاد قطعا ومن مات كافرا بما جاء به الرسول كان من أهل النار قطعا ثم بينا الشروط والموانع التي بها ينتفع المرء بالشفاعة وهذا يأتي إن شاء الله الكلام عليه غدا بإذن الله تعالى فعندكم السلة تفضلوا أكبر شوف شوف هنا طالبة العلم صاحبة الفراسة الراقية يعني هذه رسالة, رسالة خفية في عبودة الله من كان قلبه معلقا بالعلم سيأتيه الإشعار شيخا هذا صحيح هذا من صدق الله صدق الله جلاله لا لابد أن ينبهه الله جلاله أن المجلس قد أقيم. حافظكم ربي جميعا كم يسعدني ذلك يا ربي. أحسن الله عليكم ورفع الله مقامكم وشكر الله لكم. سبحانك الله ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتولني. الله آمين آمين آمين. أدام الله أدام الله عليكم هذا الخير وهذا الـ يعني ال أو هذه الجنة التي نكون فيها دائما في هذه التوقيت الخوف كل الخوف ممن يحرم. يعني من هذا سواء بتلبيس إبليس عليه سواء بركوب رأسه سواء بخطائه فنسأل الله على أن يزيل عن عن الجميع الغمة وأن يجعلنا جميعا ممن يسعى سعيا حثيثا إلى وصول الخير لغيره وحب الخير لإخوانه والعمل لنصر الدينه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يديم هذا الخير علينا ما حيينا أبدا السلام عليكم ورحمة الله أنا أنبه الساعة الرابعة سيكون نظرية العقد إن شاء الله في جامعة جامعة من السلطة في فيها محاضرة وهي محاضرات نظرية العقد ردي الله عنك أستاذ أشرف أحسن الله عليك وأنا الله بك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كاملين الله ورحمة الله السلام عليكم وعلى عباد الرحمن رضي الله عنك